ولا قد منننا على موسى وهارون رب العالمين من مننتك الرسول بهدي پیغمبرنا الشاكري موسى وهارون عليهم الصلاه والسلام منن يعني مننت مولاك يعني مننت يعني باشي مادت قالك لي و تشاكي وباشي مادت قالك بيغمبرنا الاخير كما مننتو هند والسلام و رب العالمين او باشي او فضله دائمنا نا دائمنا غلق مروفه دي و غلق مخلوقه دي بل هم دائمنا بجد ما باشك منتك و باشيك غلق ماظن و غلق زور سروا هردو بيغمبرنا كريكا موسى و هارون عليهما صلاة والسلام و هردو براية ايك هم برا و هم بيغمبرش بون و رب العالمين براية كربون بو قومي فرعوني فرعوني و قوميوي و نجيناهما طبعاً مش المهادوك خلاص كرنا، أبش أيك المنتهت ما موسى قوم وقومه و... قومه... من الكرب و و ما ك وقومي بن إسرائيليا، وجنئ توا صاحت الهنا وبس وين اداره بني, بني اسرائيل عذاب دانو نحو شي فرعوني وقومي دا جرب موسى عليهم الصلاة والسلام وكسر كما خلاص درن الفرعوني والقومي والجيشي واوعذوا فرعوني وجيشي بني اسرائيل عذاب دان معهمول خلاص كرن ونصرناهم ربان جماعه اوثاري اخسن يعني موسى وهارون وقومه بو خديه سر يا اخسن چونك اماندار إمان الله ينصركم ياكوتيون خداس خوب دين يا خديه و ربنا خدش دنگو سر يا او سر كفتن او فرعون وقوم او اشكستن او الاخ جنو نماد كرابا عمين همو خندقان دنف عبدا ونصرناهم فكانوا همو الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين ربعا عمين بجماتشده بو فاهر دو بيغمبره ما بو فريكر الكتابة او كتابة همو ظانن واشكرا كتوراتة الكتابة اي رب حسي توراتي چونك او كتابة بو وفريكري تورادبو المستبينة أو أشكراء كلن رب العالمين هادي وأخفنا رب العالمين والمستبين معناه عندها يعني نافذ كتابيجة هم هو حقيم راسي نافذة هاد بو ديار كرنا واد بو أشكراء كرنا هم مجتباش كم برمل ويدا باشيت الديار تربو اجت ديار الديار تربو كم رفقة ديكات وآتيناهم الكتاب المستبينة عن رب العالمين ما دابو ظهرت يقابرانا ما بو بري تربو أو كتابة أشكراء كأخفنا رب العالمين يا ويا دیار او یا مازنه و هر دیسان او با کتب اجده همه او چه تا که بو خلکی هدایت و ضلالت آشکراه کرده دا مروب دی هدایت بچید او خوب بغاغت هی دیرکتو خلی بده تا باش و هده اینا هم طبعا صراط المستقیمه رب اعنی بجید هدایت واش ده بود عنی من بره واحد با دو پیغم برانه ده بود چه صراط المستقیمه، عنی ریکار هست او ریکار هم این د او بر دوام بو سریعتا امرنه د چیا ناو و 8 رجا جناب همیز ما افرد پیغمبره هدایتواد و خودی همو پیغمبره هدایتواد بوچې بو ګورای یعنی بس اوری که پیغمبرس علیه الصلاۃ والسلام اوری که چیا اوری کاراست اوری که گین تروزی حشته دی همو وهم ضلالات وهم دل كفنا الغاز بنا رب العالمين و البحشته فما هذا بعد الحق إلا ضلاله رب العالمين برجل فرحة حقية, حقية دينينا اك حقية ما هذا حقية اوه تجل كاره دواتي نوف وحي دواتي تجل پیغمبر دواتي يودي همو چه؟ همو ضلالت امرو قبص الماتبية وخوله ديل كد الصراط المستقيم رأيكار اسوه اوه پیغمبر پیغمتين اوه رب العالمين نشاهد پیغمبر دواتي و پیغمبر س بجديه هموريك دير كونوريك شيطانينه بندم روبر سرمان بلا جيبتي نبي وحتى بيني توني بجد فرنكس يعني فرنكس يا بارلى فرنكسر حكييني فرنكس وين يابو هندساله شريعه حيد وابو اخنا حلتك مو دامتي رقم برنامج هموشنا همويه حلت او او او او او او او او او او او او رایک دیها میشه نه هموی خوارن همو رایک دلالتی نه همو برای مربید دل جهنمی همو هر رایک که پیغمبر بچی صلی الله و سلم شیطانه کسیه و برای مربید دتا جهنمی برای مربید دتا غضب و لعنت اتراب عالمی نی همچنین وقتی از شیطانه به دعوت کل سر فرق رایک دلالتی نه میشه مربیواره دو چین بجهنمی نه میشه مربیواره غضب و لعنت اتراب عالمی که دیدی چی میشه مربی نمیشه مربی فرق حاکمی أما مرفضان الأفريقي أمني أو كيبياتي أو نو في عبارة كيبياتي أو في عبارة مسال الله ما في ما واحد هنا وترجى قيامته وقتلال إيمان دارنا. وفي أغنبرا نتنا صلوات دانسالة. بجاء عليه الصلاة والسلام. عن صلى الله عليه وسلم. وعمر ما شهاتيه كام كيف يقولون؟ هم صلوات دانسالة همو في أغنبراكي. صلو على أنبياء الله. في أغنبرا بلسان الله عليه وسلم. صلوات دانسالة همو في أغنبرا. وتركنا عليهما في الآخرين. برند من العالمين وقتل ما بحثي وباشيه لها. پشتی واج، پشتی مرنا و هر مرحله وادین کردن لای ایمان داره هم مجبور اختراف بیانبراتینه گوتن صلوات دانستاری اسلام بودن. سلام علی و هارونه. هم مجبور سلام بود و هر چن. موسا و هارونی علیهم صلاات و سلام. و اف هر دو کار 400 و خلقتیا. ودینا سه دعایت. و روزاکیامتش دی پارزید. وهو حتى الآن بحشت له سلام على موسى و يعني هم رب سلامات كريم كرين الضلالته و وهم خلك السلام أبو تنيريد وسلام الله خلقه رو دائم رو براش بچن إنا كذلك نجزي المحسنين رب العامية هم دي جزائي واكسا دي نوه احسانت كان احباشيت كان احبادتي بخدرتنية كان وقت عبادتي خدشت كان بجواني ودل وقوج بيانت كان و هک به هندیش نتاتو ندیش تیابید درجه ترسید ربه عالمید عبادت خودت کدوجنها ناکد خرابیا خود دید کد و دی سنتا پیامبریشی صلی الله و علیه و سلم هر هو ربه عالمید هر کسی کدی بید نه بس پیامبرن علیه مصلاوات و سلام هر کسی کدی بید هر مرد و کدی بید بس یباج بید چاکیار کد و دی حقیم راستی فکید ربه عالمیدم دنیای دادسر آخرین هر وقتی ما و هارون سر اخستین و دوجمهت وادش کنین وما بو و ما بلی نوکش گوتي، سر اخسنه رب بو ایمان دارا اوه یکده و نه پارزی تلچه الدلالته، هدایت و حقیه بردریده، چیلین که تو ثبات سر حقیه ببینند شردنیه چلی بیر؟ شردنیه ناف قومی خودا سر کغن و دسته واده، و هموشتر کبیتر دسته واده و او حکمی بگن نبس رب العامی دی سر اخید، این دوله کد سر دینی و سر حقیه بردوان بن و دپار از این ونا الظالاته، دپار از این الخرابیه، و دشمنیت واحد که سکه محولیت کرد کوونا چه بکرد، ونا ضال کرد، واردیت که حقیه ربعمید واش کنی تو ونا و هر هو ربعمید دمتحت واش هل تابونا و باشیده می تابش تیمرنا و و از برمیاد یاران نافمداش وقتی یک میرید، بیشتر که ملوکه باشید، بیشتر مرنوا هر بحثی بیفته که بحثی باشید که رخ دینی را تبع. همون دل که تیم بحثی بشتی مرنوا. اما دبیم یه باشی بسیاریه تا کردن منیا باشی که دینی نیه. یا فلان کارونیا گله که باش بود چو و خدای تیما گله که باش بود چو و خدای نخوشه چو فقیره منیا گله که باش بود نظم شد کردم. اما اکی بس فکری عیبی کلیه بود مابینه بود نفس خو گله خراب. یعنی چی بود نفس خوی اخربی؟ یعنی عیبای دخول دیگریه. و جناح گله کرد کلی. منیا مثه متنی نبشتی مروی بمرویت. هنگی مطرح مروی باشه با مرووی او فایده مرووی دیدن که دی پشتی مرووی بحث مرووی بیت کنه چه رخ دینی را بج مرووی که دیندار بو, بو. بو, بو باتو. باتو. باتو. و که خاطر تز بو مرووی و عبادت خودت دند کرد مرووی گوی چجارا نزانیه، هوا را خوب و مرو و به دو پیغمبر و به دو ملائکه و به شه خاص سید و بس عبادت و حوال خودی یان مرووی گوی چجارا مال حرام خونی زیک نکری هر ی حلال و بو چجارا مال که شوب هشته بو اوه فایده مرووی درنو اوه دیمنه سببه هنده که مدحید مرووی بینه کرن فایده دی پشتی مرنه مروویش گهیده مرووی اینه هما من عبادینا المؤمنین برچی قبرا همجد ما اوهد گلوا پیغمبرانه کرد علیه مصلاة و سلام چونکه اوه هر که موسی و هارون علیه مصلاة و سلام العبدت میت ایمان دار بون هرچ تکی ما گود به ایمانتینا و چجورا مناقش نکی در جراب علمی، جارخنال واقعیت و حدیث نهتی نبود خدای بودی، وی وحی نهتی او خدابو اینا خوره بر هندش را علمی گوییم هر کسی که ایمان بیند، ابراب علمی، واجد او خدای بودی ما، و پی وحی او خدای هناتی بودی الله و علیه و سلم و یک سنت وی حدیث او خدابو الله و علیه و سلم ایمان و باوری به همه است بیند، این لی را علمی جدی فاعل وإن الياسا من المرسلين بعد رب العالمين يبحث عنه بغمبرة نشكريت ويبحث عنه بغمبرة نشكت لأنه رب العالمين نافع صوراته بحث قلب بغمبرة نشكت وقصتها بكورتي بميت بيجي وفي هر من بحسي بلند العالمين يتحين. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِيْنَةَ رب العالمين يقول إلياس ايش ايك البيغمبرابو يعني بيشك اوش او ايش ايك البيغمبرابو او ادخوذي هناتين كعالمة ساو ضلالته وطارياتية وشركة وكفرة وبدعة وقناحة وظلمة بنا دارة بنا ساو رونا توحيدة وساو رونا سنةة وساو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 ابن أرمي ورحتي دعوت جل قومي أخوك ألا تتتقونا هروكي موسى جود يا في هل لك إلى أن تزكى بتأ واحتهاتي تشب كي تخباقش كي القناح والخرابية باقش كي وبيا سر حقيقي وسر راستية إرش الياسش عليه الصلاة والسلام جود قوم أخو إذ قال لقومي ألا تتتقونا كمان خلقدينات السن واحتهاتي وشب كم اونک تقوه خودی بکن و خودی بترسن عبادتی به خودی بتنیبکن و شرکی و کفری و کسی نکن واسلا ما بین اخور رب العالمینی و گناحا اتدعون بعلا یعنی اتعبدون بعلا یعنی اونک عبادت صانمکی تکن کن آغاوی چیا بعلا شتو ده اونک ده عبادت صانمکی کن و که هنگوب ده سیخ دار بیتیوان هرش ده هنغوية تشيكري ومخلوقة وكي ينغوف ديشتوف نقراب البيع عبادته في صانميكا ايجا هندك مفسره على رحمته خوده اللي بيت يقولين نو بي صانمي بعلبو يعني او صانمي واع عبادته كري قومي الياسيم عليه الصلاة والسلام نو بي بعلبو هندك اش هندك ايج بيجن أتدعونا بعلا بعلا هكو يعني صانما يعني أتدعونا صانما الناس لغته يمنى دوا، وهتقولي بعل يعني رب، بعل يعني رب. هالأكل وبيتوع عبادته صنم واي كلي، عبادته غير رب العالمين يا كلي، عبادت بوغير رب العالمين يا كلي. وقال قاخد ندياتين مفسرة رحمة خضر البيت، وقال قاخد ندياتين سر بعلن كاشبيا وشنابيا واصلي وتشبيا هاتيا. اما ما چه عمل نابین؟ چون کی چو اثر صیح بناتین، چو حديث صیح بناتین پیامبری صلی الله عليه علیه و و عبادت بو رب العالمين کهی. عبادتی هندک مخلوقه کهی. و صنم های کهی رب العالمين به هندگو ت الیاسی گوته قومی خو گوته تیون خودبت در سن. عبادتی با خودبت تنه بکن. چطور در ربان چبکن؟ عبادت انسان ما کی کنو؟ داره کی کنو؟ بره کی کنن؟ همچین چیکی کدی؟ همچین هربك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتعبدونا ما تنحتون تمردش تفرام العبادات شتى كان كانوا قم داس أخوي يا شاكري وتذرون أحسن الخالقين يعني وتتركون عبادة أحسن الخالقين؟ ومد عبادتك هلن رب العالمين؟ كبسأو خالقة وأوهما حق ترك عبادات بيتكران أوهما حق تركو مرغب ببرسيد وغيره مسحق برسنيه احسن الخالقين يعني رب العالمين يعني بس هو مستحق عبادته وبس اويه كامله وبس او نوت يا شيكرا يديها محمودتينا اما هو مخلوق لنا من هدينا شكرا ايتي اما تشيكرين إي ابي نوت يا شيكرا بس هي بس على باب هندي احسن الخالقين يعني بعصيره العالمين يعني اوها ما حق ترى وبس بس عبادتي بابوية بتكره و يعني عندك خالق ديش ميتهين احسن الخالقين معنى اونية يعني عندك خالق ديتهين نحن احسن الخالقين يعني رب العالمين ما حق وبس و بس او خالقه حقه و يراسته يمانيات چو يدي بجديوی شو بيشنابيد؟. چه نابید چو كي انده كتاين نعود دلوا نخوشی تدابید و اشت تدابید ویا وعده وفادار نه ویا رخ نالدیم. بچه احسانال خالقین، ال خالقین بچه دیار جلگچه تین، جلگ خالق تین رب العالمین همایچه نه همو زنی وی دی چنینه، دی خالق نینه. چونکه آور رب العالمین چهت کرد، وی رب کرد، اف بشر و مخلوق چهت کند کسی او پیش نمی. رب العالمین بیه همو سبب وقتی چه بیشتر بیشتر اما بشر چې څې چېرګد بشر دې نړۍ او چته خوده چې کوي او مخلوق خدا چې او دې او دې نړۍ به برابرې کوي چې کوي هر مخلوق رب العالمي اما کی دې بجيني خالقت حقيقي او وی خانی, که کې هموچ شوي چې ګر هموچ آسان هر که هبید وی اب اسنی در اسکیتی و آسان پرو وی بی چیکر وید عادی بی دی بی بی آسان چیکر بید. اب چی من تو وی ہم مجسٹ وی پرو چیکر وی کیسے ائے ہو کیسے نہیں ہے منیا ہل کی ہر اسنی بغیر داری ن کی چیکر نہ خودی خالق او بس یہ آبست اتیب که توی وقت دینید، آبست اتیب که توی وقت دینید. برندش عیسی علیه الصلاات و السلام وحده طائر چید کرین سر قرن چید کرین. بس ویچ لعنت کرد. و قربتینو قرب العالمینیو چی کردی؟ ده این دنیا سه ده های کلی کی بوچه کرد؟ و پشت اینگی ده پف نب اذنا رب العالمین و حس کنار يعني بس, بس كم كرم بس لأنه أحسن الخالقين بس رب العالمين كأف مخلوقات همو شئ كرين و بس رب العالمين بهمو تشتك تشتكي كسي ولا ناقريد همو شوية تشتكي و تشتكي أو تشتحسكي و تشتكي و بس سببا وجه رحي رب العالمين بشتكي بهمو سبب تشتكي لا طبعاً هم من وني رب العالمين بما همو نمونيت ايناي وكي آدم عليه الصلاة والسلام بی چه چه بی؟ بی دایک، بی باب، بی آف، بی هموشتگی چه بی؟ یعنی ها بهش بشهوالله با آوامهری و یا جنه با عالمین العالمین و نیعا با آوه آدم چه کر. نه چوشلو نبونه بود. هل اصلاً چو مروه و چو بشار نبونه. اول بشر، رب العالمین چه کری؟ علیک السلام. آدم با علیه ساعت و ساعت. چه کر بی دایک و باب. و پشتینگی رب العالمین، حواش چه کر بی چه؟ بی دایک، چو دا عيسى عليه الصلاة والسلام رب العالمين كيف تشترك؟ الله بابا، بازلايك لأن الشمام تشترك رب العالمين هموش تشترك أما هذا رب العالمين قانونك وياسوهك وداني فهذا رب العالمين هموش تشترك تشترك رب العالمين يبزح مدنيا بها تقول وتذرون أحسن الخالقين او خالق حقيقي ويدرست بها هما حق ترى هما ما راصره بس مستحق عبادتي اشتر دي هيلن؟ وعبادتي بو يبتنينوكا؟ وست اول مستحب عبادتی. آره هنگ چه هنگو عبادتی لکه نه جبعله جهر ایکه هبید. آره خار کی چکی دین؟ هنگو یه چکی دین. هنگو مدت است که یه چکی دین. بصفونش دیگه یه چک کنه و بسینید در آبل چه لیکن. در آبل شرعا یه خلته و مخالفی شریعتیه. و هم عقلنش مخالفی چیش؟ مخالفی عقلی. آنو که کردش بو؟ ای که می‌گی عباده لکر بوده بچه‌م با او و عقلانیه درسته چونکی اوی افمروی چه کی؟ می‌این اصل دنیا. همه تو خودت یه چی که ایشونی طراحی عبادت لپ که عليه الصلاة والسلام السلام گفت قامخو اتدعونا بعلاً متذرون احسن القالقین. هفه درا دعوه قومه که نان ک نابیدن ک عبادات چپ کن یه وی صنم میکن اون نابی ک مطیع بعل و هم کربع حق و راسته که با خودبتنه بیتکردن و مادم اغلب مشکر عب ایمان پربوبیت هاو کربع عالمین امت چکینو و امت میریتو اوا بالانه تیتو اوا بچیکاشید که دو صاحک تو اوا مشکر اوا عادی صاحک دو و پشتی عاد حشک بیتو میریتو مش ركا ایمان به هنده ها بو بل هنده الیاس يقوله مادم نقول ایمان به هنده ها تبه هنک عبادتش بس بو بیبکن بس ابا مسحق عبادتیه چونگوی همو مخلوق یه چیکنو همو شتا که دسته ویده و جهندك بر في وی ناوهی کبعلا بجن ناوه باجراکی کبعلا بکا یلوی ناوهی تا چیکره و الوی ناوهی وی صانمه یهاتیه چیکره بعلا بکا باجراک اللبناره نوکا آف باجرای لبنانی ها تیک کردند. می‌دونیم آف نوآک، بعد لبکه، می‌دونیم وی نوآوی صنمایی ها تیک کردند. و اوه آهله وی باجرای وقتی خو اوه بیابه آف صنمله و الیاس علی صلوات و بو اهل ویره ها تیک کردند. یعنی آخفنکا یا وابید، طبعا قبل حدیث اما اوه آخفنکا دریخه ونیام مارخای وجوتی. هک آخفنکا وابید یعنی الیاس علی صلوات و سام بو کی را بو شامي او شامي اشتايباتي لبناني لبناني چونكي باجاركا ونوكا نووي اللي بعلبكا لبناني الله ربكم ورب آبائكم الأولين وتي أحسن الخالقين يا الله رب العالمين أو إلهي حقا تبعيواتي بويكن ربكم ويهنغي تشكرين واشو يهنغي ريف ورب آبائكم بو بو بيهنغي لانه يمكنك ان تتعامل مع الله بانه يمكنك ان تتعامل مع الله بانه يمكنك ان بس مع الله بانه يمكنك ان تتعامل مع الله الياس عليه ان والسلام مع الله بانه يمكنك ان تتعامل مع الله بانه يمكنك ان فانهم لمحضرون بان هندى رامج بيشك حاضر بالنفع عذابا ويقام كان عذاب رب العالمين اوي بيغنبله خوب درهيم ميددر وإيماننا ايمانينيد و بيجتي عليه الصلاة والسلام هر بيغنبري بيود بيت او بيشيني بيجت ورا بحشت ده هم حاضر بالنفع عذابا درجه او کسی پیغمبر خود رو همین بیت داره همه حاضر بن اناف عذاب داره چون که ربعمید پیغمبر بومیت نه این کام شریف کن فاامینو بالله و رسولی امید پیغمبر هنات این دام ایمان پی بین راز می داره جام بین و نب کیف باشه با شد ایمان پی نینو و یا پیغمبر راز بجی تو و اوه افشیب دلمنی اولام ایمان پناينو آن واقع العقل من ناق و جت اس ایمان پناينم فانهملمحذارونه همچنین همه در حاضر بن کی رده أمونا في عذاب و جهنم لديه حاضر إلا عباد الله المخلصين إلا يأو عبد النبن أمو عبادة خد ابتنكري وإخلاص الله لهبي كس نكري الشريك رب العالمين بوالي بها موشتكين لك خد قوتي و قوتي عليه الصلاة والسلام هذا ناشنا نوف عذاب دو عذاب وتركنا عليه في الآخرين رب العالمين بجد بشتي أف بغنبري شمرين إلياسي عليه الصلاة والسلام ما نوبي ومدحتي هي لونة البشتيويش ما نبه مدحتيوي وبحسيوي باشيذة لكلام سلام على إلياسينا يعني سلام بويتون. بشتي مرناوي وبجن عليه الصلاة والسلام إلياسينا هندك مفسرات يقولي أنا بحسي إلياسي وهندك مفسرات يقولي إلياسينا بحسي وكسأويت أدباعة هم الياس عليه الصلاة والسلام وهم أتباعه بيننا يعني ودي ريكو ودي إيمان بينه وباري بينه ودي هداة ودي سنة ذي بيعنبريتون كانوا بي والسلام يعني سلام على إلías وأتباعه يعني سلام صار بن كبيعنبري خدهوا عليه الصلاة والسلام وأبو إيمان بينه ودي إن كذلك نجزي المحسنين هر هو رب العالمین بجید ام دی جزایی واکس او باشید کن و چاکیید کن و محسن بند ام دی جزایی و هول دنیای ده دینبه و آخرتش ده دینبه کد بین النوم بحشده عذاب و نقوشه من عبادنا المؤمنين بشك او ایک عبد مابو اید ایمان خودی بتن اینای و باوری بهموشتی اینای که خودی بودیه رب العالمینی بغره وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين